موسوعه ل النابلسي فاتقون ل ل ع ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ت ع ا ل ى ع م ا يشركون ء ا خ ل ق ا ل إ ن س ا ن من خصيم مبين نقفة فإذا هو خصيم مبين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 والخيل م و ا و ع ه النابلسي للعلوم ومنها ا الاسلاميه أنزل ل ء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 وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حيه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إ ل ه ك م إله و ا ح د ف ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر منكرة ة قلوبهم وهم م س ت ك ب ر و ن للعلوم ا ا جرم أن ل ه ي م ما ي س ر ن و ا ي ع ل ن ن و إنه ل ا يحب ا ل م س ت ك ب ر ي ن وإذا قيل ل ه م م ا ا ذ أنزل ربكم ق ا ل و ا أ ب ل س ي للعلوم ي الاسلاميه ر اسماء الله ا ل ح س ن مكر من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 بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أ ن ز ل ربكم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 كذلك يجزي ا ل ل المتقين الذين الملائكة يقولون ه تتوفاهم قيبين س ل ا م عليكم ل د خ و ا الجنة ب م الله كنتم ت م ع و ن ه ينظرون ي إلا أن أ ت ت م الحسنى م ل ا ئ ك ة أو أ ي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 ليبين ل ه م ا ل ذ ي ي خ ت ل ف و ن ف ي ه و ل ي ع ل م الذين ك ف ر و ا أ ن ه م ك ا ن و ا كاذبين إنما ق و ل ن ا ل ش ي ء إذا ا أ ر د ن ه أن نقول له كن فيكون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 م و س و أ ه ل النابلسي ذ ك ر إ كنتم ل تعلمون ا ن ا ا ت و للعلوم ز ز ر و أ ن ن ا الاسلاميه ذ ك ر لتبين ل ل ن ما ن ز إ ل ولعلهم ت ف ك ر و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 وله م ا ا في ل س م ا و ا والأرض ت و ل ه النابلسي د ي و ص ا أ للعلوم ه ت ن و ا بكم من نعمة فمن ا ل ل ه ثم إ ذ ا م س ك م ا ل ض ر فإليه إ تجأرون ثم ذ ا كشف ك الضر ع م إذا ف ر ي ق من ب ب ر ه م ي ش ر ك و ن ل ي ك ف ر و ا ب م ا ت ي ن ا ه م ف ب ل س و ف ت ع ل م و و ن ي ج ع ل و ن ل م ا ل ا ي ع ل م و ن ا م ي ه اسماء الله الحسنى أ ل عما كنتم ت ت ف ر و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 م ا ترك ع ل ي ه ا م ن د ا ب ة و ل ك ن ي ؤ خ ر إ ل ى أ ج ل م س م ى ف إ ذ ا جاء ج أ ل ه م ل ا ي س ت أ خ ر و و ن ساعة ل ا ي س ت ق د م و ن ويجعلون لله اسماء أن ه الله س ن أن ل م الحسنى ا إ ل أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم من لهم فزين الشيطان قبلك فهو ه و ل ي م ا ل ي و م و ل ه م ع ذ النابلسي ب أ ي م وما ل ك ت ا ب إ ل ا ل ت ب ي ن ل ه م ا ل ذ ي ا خ ت ل ا ف ي ه وهدى و ا ح م ة لقوم يؤمنون و الله أنزل من الحسنى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 والله ل خ ق ك م ثم ي ت و ك م و م م من ن ك يرد إلى أ ع ل ا ل ع م ر لكي ل ا يعلم ب ع ع د ل م ش ي ئ ا ا إن ل ل ه ع ل ي م قدير و ا ل ل ه ف ض ل ب ع ض ك م على بعض ف ي الرزق ف موسوعه ا الذين ف ض ا برد ر ز ق ل ى النابلسي م ك ت أ ي م ا ه فهم فيه م س و ء أ ف ن ع م ة ا ل ج ح د و و ن ا للعلوم ه ج ل الاسلاميه و ج لكم من أ ز و ج ك ب ن ن و ح ف د موسوعه النابلسي ي ا ا م للعلوم ه هم يكفرون الاسلاميه ي ا س م ا و الله ا ل أ م ث ا ل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 م ا خلق و س و ج ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ك ن ا وجعل لكم س ر ي تقيكم الحر و ر ا ب للعلوم تقيكم بأسكم ذ ك يتم ن م ت ه ع ي ك لعلكم م م ل ت س ن فإن ن ف إ تولوا ا ع ل ي ك ا ل ب ل ا غ ا ل م ب ي ن ي ع ر ف و ن ن ع م ة ا ل ل ه ثم ي ن ك ر و ن ه ا وأكثرهم ا ل ك ا ف ر و ن و و ي م نبعث من ك ل أ م ة ش ه ي د ا ث م ل ا يؤذن ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ل ا هم ي س ت ت ع و ن موسوعه ا ل ذ ي ن ل م و ا ب ف ل ا ي خ للعلوم ي ن ر وإذا رأى الذين ظلموا فلا يخفف عنهم ولا هم وإذا رأى الذين أشركوا ء ه ق الاسلاميه و ربنا ه ء شركاءنا كنا الذين ندعو ن دونك فألقوا ل إ م القول إن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 شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه ديانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين إن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ذي ت ا القربى ء وينهى ع ن النابلسي ف ح ش ا و ل م ك ر و ل م ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن و و أ م ا ل ا س ل ا ع ا ه د ت م و ل ا ت ن ق ء ا ل أ ي م ا ن بعد ت و ل ي د ه ا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 و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ف ت ز ل قدم بعد ثبوتها و ت ذ و ق ا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا ت موسوعه د ا ل ل ه ث م ن ا ق ل س ي للعلوم إ ن م ا ل ا س ل ا م ي ا و م ا عند ا ل ل ه ب ا ق و ل ن ج ز ي ا ل ذ ي ن ص ب ر أجرا و ا أ ب ح س ن ن ما ا ك ي للعلوم م ن عمل الاسلاميه من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 موسوعه ا ل ن ا ب ل آ ي ة و ا للعلوم ه أ الاسلاميه ينزم ن اسماء الله أ ك ث ا ي ع ل ح و ن ى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 إلا م ن أكره و ق و ع ه ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من ا ب ا ل ك ف ف ر صدرا ع ل ي ه م من غضب ا ل ل ه ولهم ع ذ ذ ا ب عظيم ل ك بأنه م س ت ح ب ا ل ي ا س ل ا على الآخرة وأن ل ل ه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 ولا تقولوا موسوعه ا النابلسي للعلوم ك ذ ب لا ل ي ن الاسلاميه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 و ه و أ ع ل م ب النابلسي م ه ت د ي وإن ع ق للعلوم ا ب الاسلاميه عوقبتم ا و م ا صبرك ء الله الحسنى